يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتفسمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار والفروض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 119. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 110. والله آفع عليم 111. يختص برحمته من يشاء 112. والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن 124. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إليك 125. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذه إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَرِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَهُمْ يَظْلِمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ تَقوَ فإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَا لا خيرت ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم.